سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ فَلَوْنَهُمْ كَمَا فَلَوْنَ أُصْحَابِ الْجَنَّةِ إذْ أَقْسَمُوا لَا يَصْرِمُ النَّهَا مُصْبِحٌ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَتَطَافَ عَلَيْهَا أُطْوَافٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أن على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَوُضِعَ عَلَى حَوْضٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَقَاضِلُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ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 لا إلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ نَعِيمَةً افَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ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 يوم يكشف عن ساقه ويدعوا إلى السجود فلا يستطيعون.